وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَهُمْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ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 سَب ذَلكُم بأََّهُ إذ دُرَ الله وحدَهُ كَفرَتُم وَإ يشرَكْ بهه تُؤمنِوا فَالْحُكمم للهه الع الكَب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 Yəmə həm bələzun, la yəkhfə alə Allah minhəm şəyək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 إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ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 حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله مِن بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون فيه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 وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلني ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا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 وينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب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 يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون جهنم مداخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا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 كَذَلِكَ يُؤفَكُ الذيينَ كانَوا بآيات اللهه يجحَدون اللههُ الذي جَعَلَ لَكُم الْ الأرضَ قَارًا وَسمأَبن وَصوَكُم فَأَحْسَنَ صورَكُم وَرَزَقَكُم مِنَ الطباد ذَِكُم الله رَبّكُم فَتَباركَ الله رَبّ العالممين ذَلكُم الله رَبّكُم فتَباركَ الله رَبّ العالممين هو الحَيول إه إلههُ فَدعوه مُقْلِصينَ لَ الدّينحَمدُ للللهه ر رب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 مَالَتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مَسْمَا وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مَسْمَا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فإذا فانما يقول له فانما يقول لهوكم فيكون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 illahe tunkirun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 فَرِحُوا فَرِحُوا بما عِندَهُم مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا